والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس هولئك الذين صدقوا وهولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأوثى بالأوثى فمن في له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عليكم إذا أضرى حدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقابين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّصِي جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَذَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفطان فما شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَيَسِمْ وما كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ يريد يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَجِبْتَ وَتَتَّقُوا إِذَا دَعَان فَلَنَسْتَجِيبُنَّ وَلَنُؤْمِنَ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحْنَ لِنِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعفى عنكم فَإِنْ أَنبَشُرُهُنَّ وَبَتَرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوهُ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تَبَاشُرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله آياته للناس لعلهم يتخون.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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَق catch من and drive them out from where they drove you out and the sedition is worse than killing and do فَإِنْ نَاهَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوا حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن الله مع وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بعيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحقوا موسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو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 فما فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن أَدْبَرْتُمْ فَطَعْنًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودا فما تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلم أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل لمتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشهي نفسه بتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله في بلد من الغمام والملائكة وقضاء وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كما تيناهم من آيات بين ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب فينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمةً واحدةً فبعث الله النبيين مبشرين ومؤذرين وأنزل معهم الْكِتَابَ بِالْحَقِّ الكتاب بَيْنَ النَّاسِ بين الناس فِيهِ اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نص الله؟ ألا إن نَصْرُ اللَّهِ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ لَصَالِحًا قَرِيبًا يَسْأَلُونَكَ مَتَىٰ يُوفِقُونَ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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عيد الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم مادينكم دينكم ومن يرتد منكم عن دينه فيمتوا وكافروا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُنَاكَ أَصْحَابُنَا لِيُمْفِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنَوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُنَاكَ يَوْجُونَ رَحْمَةً اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٍ وَمَنَافِعُ الْنَّاسِ وَإِثْمُ مَا أَكْبَرُ النَّفْعِ ويسألونك ماذا يوفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكهون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح خير وإن تخالطهم فيخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولامت المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قلوا ذا فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوا حتى يطوروا فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأدوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم راقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله رضة لأيمانكما تبروا وتدروا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا بعد يشهر فإن فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سمير عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قمو ولا يحل لهم إن يكتون ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهم شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح في ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فيا طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَكُونُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ الكتاب الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ به تَعْبُدُوكُم بِهِ وَاتَّقُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاطَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَالْوَارِدَاتُ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبير ولا يتناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنات في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تكونوا قولا معرفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ما تعمل معه حقا على المحسنين وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفوه يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إلا الله بما تعملون بصير حافظوا على الصنوات والصلاة المستوى وقوموا لله قادتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحون غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في يقصينا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف الحذر الموتين فَقَالَنَا اللَّهُ مُوتُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَاذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ألم تروي المرء من بني سائل بعد موسى؟ إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملك النقاتل في سبيل الله. قال هلا سئتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلون. قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عارم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعثناكم قالوا تملك قالوا أن يكونوا المملك علينا ونحن حق بالملك من ولم يحتس من المال قال إن الله صفاه عليكم وزادم بسقة في العلم والجسم والله يعطي الملك يشاء والله واسع عليم وقالهم نبيهم إن آتى الملك أن يأتيكم التابوت في سك في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وانها تحمله الملائكة إن في ذلك آية لكم إن كونتم مؤمنين فلما فصل قانط بالجنود قال إن الله مبتنيكم بنهر فما شرب منه فليس مني وَمَن لَم يَطْعَنُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَن يُطَرَّفَ فَتَمْبِيدَ فَاشَرِبُ مِنْهُ إلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاء وَسَهُوهُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَارُوْتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ فُنُونَ أَنَّهُمْ لَا قُوَاهُ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 لا نوم لهما في السماوات وما في الأرض من ذلذي يشبع عنده إلا بإبنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيضون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين رشد من الغيب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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السمع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللهِ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صلقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صلقاتكم بالمن والأذكى الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفاً عليه طراب فأصابه وابل فذكوا صلاه لا يقدرون على شيء مما كساه والله لا يهدي القوم الكافرين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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تسموا باخذه الا ان تقموا في اعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء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 يحسو في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحفا وما ينفقوا من خيره فإن الله به عليم الذين ينفقونه لهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخلطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعوة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَفَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُبْصِلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا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 سمّا فكتبو، واليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فاليكتب اللملل الذي عليه الحق، واليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً، فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل له، فالملل وليه بالعدل، واستشهد شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف م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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة والقناقير المقامطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج متهرة ورضوان من الله والله بصير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 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ